أي رحمن الرحيم ربنا إننا ينادي للإيمان. إنا سمعنا مناديا ينادي لله ما أنا من بربكم فمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكثر عن سيئاتنا وتوافنا مع الأبرار صلى الله العظيم خواتنه وسلمين والإسلام العوض صيب المبارك العيات اللي بينات أزالكم العالم القرآني ويجعي كاري جماري مصر العربية بالإشاء واشل الجن العربي والعالم الإسلامي فاضيلة الكار الشيخ طاها النوماني كاري القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة فليتفضل مشهورا اعوام بدایم الشیطان الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم ماذلا ت da وال البثة الص الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا أطلع الغيب أطلع الغيب أم انتقذ عند الرحمن طلع الغيب أم تصدع عند الرحمن عدا كلا زنته ما يقولون ونمد له من الله. اعتقدوا من دون الله آلهة فلم تر أنا يوم, يوم نعزر المدقين إلى روح ربا الله. فلا إلى الرحمن والسول ونسوق المحرمين إلى ما ورثا لا يسلقون الشباعة إلا من اتقذ فَقَالَ اللَّهُ لَظِيم مَا مَا وقالوا تبقى الروح ما لنا فلا تعتجل عليه صلاة مَن لَّيْلَيْنِ يَسْتَكْبِرُونَ اللهُ قل الله في Love God. وما ينبغي للرحمن أن يبتخذ ولا ذا وما ينبغي وعبد الضبعة و كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعى لهم الرحمن فإنما يسترناه بالله فإنما يَسْتَرُّنَهُ بِلِسَانٍ فَإِنَّمَا يَسْتَرُّنَهُ بِلِسَانٍ قَالِتُ بَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ وَالْمُلْتَقِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُلْتَقِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَكَمْ أَلَتْنَا قَبَلَتْهُمْ مِنْ هَلْ تُعِذْتُ مِنْهُمْ مِنْ أَعَدْ أو, او تسمعوا أو لهم رزا وكم, وكم اهلا لما without the mouth of the وكم, وَكَمْ أَهْلَنَا أَقَبَلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ وَكَمْ و... و... تیر ها او تستمع تَنزِيلَ بِمَن قَلَّ قَلَّ الأَرْضَ سَمَاءَ <تصفيق> Am I? in oh, my وَأَلَمْ نَذَكِّرْكَ mala <coughs> يا رب في وانا وتاهتكم wama la di ngaambi binga ya woza waba di Oh! Oh! و نوری از قَالَ <تصفيق> رَبِي <تصفيق> وفي أمري كي نزل سبعك كثيراً ونزل إنك كل بنا رفين ولقد أُتِيتَ سُحْتُ لَكَ يَا موسى ولقد ملنا عليك أخرى قال قد قومي تزع Nigon kwigin me تمشي أمتك فتقول هل أدلكم على بي ربنا توكلنا إيه صدق الله العظيم دارا این جا الى Let me the of fear And live a day And I down اذهبا, اذهبا إلى فرق We are the وقد أوحي إلينا أن العذاب على من وَتَوَلَّى Oh I love you, love you. قَامَ اللَّهُ النَّازِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِالْحَقِّ ذَنَّاهُ بِقَطْعِ أناك إلا مبشرا نذيرا فقرائنا صارتنا لتكره على ناشا على مبسن ونزن وتنزيلا وهكذا إفتنا إفتنا لنين والإفتنا أعيشنا في لحبا ذكا والقرآنية المباركة فلح علينا خرج العربية بالإيقاء والتلفزيون العربي فعديل تلك على الشيخ طاها النوماني فعر القرآن الكريم والمحفظ مدينة الكاهرة الشركة العالمية الكبرى لتفرط الصوت الحديثة السودات الكبرى إبارة الحج العام العالم جزري الفراش الفراشة الكبرى وكسر ضيافة المتنثلة على مساج مصر العربية والخيط المخيفة ولعنتك ربعيا حديث الأرض معطاجا ربعيا تحت إدارة الحج أحمق مختار بن بمفتار مطرية الخدمات الفندقية المتميزة تحت إدارة المدراء صام بمدينة بشم بن عوين